حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها حكايات اللي عشتها كلها تشبه بعضها أولها غرام سؤال و كلام في عيون مليان حيرة و حقيقة و حب و شوحة جداً يا كتيرا سؤال و كلام في عيون مليان حيرة و حقيقة و حب و شوحة جداً يا كل الحكايات اللي احنا قلبي قبلنا طلعت اوهام ويا ريتنا ما كنا نحلمنا واخرها زيي زي